أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لفتيانه جالو بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا قضبو إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا فأرسل معنا أخانا لقتل وإن له لحافظون قال هل آمنتم عليه إلا كما أميّعتكم على أخيه من قبل ف خير حافظ ف خير حافظ وهو أرحم الراحمين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 تأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقا قال الله على ما نقول